كده ماشي فلو قلت لك لو كانت كويسه لو جالي فرصه الحاله ماسكه جدا ممكن يجي لك حاجه شيب وود يعني الست حيوانات اللي بتشوفها عندها في المستشفى لو ده ماشي فاحنا المفروض في البلد يعني المفروض نتعلم ازاي تجيب لحد اولادك اللي ولدت ماشي وعلايه التوليد عشان تكون الصوره انت اصبحت جين جدا الناس بتقول اصل فلاحين ماشي فهي يعني فيها توفيق نسبه فلنهارة فينا 10 مئة تنبور فيها يعني 100 مئة فلاز تكون قريبًا اي حالة لا تكفشي تكفشي حالة وتخش على البس والحايفة تجد من الأسف في الطور وانتصاق يعني تنجع في الطور وانتصاق في الطور وبالتحالف البابة والمعادية تجد من ضد الحايفة يكون شو نتيجة على البيئة ما اقع فيياب سوء بسعيد في نتيجة واش نتيجة لكن ما الجريم لدي وتفشل عملية ولادة باسمك نحن عالش دولة الحب ماشيك نسل ايه عاش دولة فلاسك قرار قوة في حل ايه ايه طيب نفتح كده وقتك من آخر الحادث ونقضى وعنهم في سنة خمسة جامعة ونتم قرارين ماشيك او عملية التربية انتكوا ايه في حالة مسجد هو تهوى تبقر او فرصة او شيء او بوض بتهم قدوا تخيليوا حالة بعد ساعتين او تلات ساعة واربعة ساعة شهو الق قارب تحقيقين قارب الشخص يعني جيت البولار مساعد وعنده قارب تحقيق بولار ماذا؟ بعدها مع ساعدة المقفروض اللي قولها يمشي يعني النتجة كنت عمي بقاعه لأمي فلتك ده رأساعدة <تصفيق> ماذا؟ ماذا؟ يعني بعدها أولاك يعني الأحجاز اللي تمكن أنزع في البولار الحالة حولت لجاية ما يمشي البولار ومعادة حالة ماذا؟ إيه تقارب المقفروض لازم نخد أو يعمل صعب اه. اه. انا اجيب مع السوار اه. عشان. يعني اضعت حالة. وحالة كده. واختلنا مع بعض كده عشان يولد الحالة. ممكن درابة يكني. وولد الحالة. عالمك بولود الحالة ايه. الا ايه? لا يولا. ايه? ايه? وايه? والا الام اه? وكانت صحي. ودي اطيع من مية كده دكتور عشرة عشرة. ودي اسحب حالة فقط. لانت ولد الحالة. يقوم صحي. وجدت صحي. وجنيد يضع من الجنان بتاعه ويبشي الحرب لو انت بسط الحرب كده بما انت تقوم بفعل ايه؟ ايه؟, ايه؟ ايه؟ مية جليل. ازاي بقى بتهم ده؟ بتهمه ازاي انت تتولد الحرب او تطلع الجنين من الزر بوضي؟ تتهمه؟ بطع بقى بقى يعني تتتحرك بتطع زي الجنين بقى تتهمه باشيكو دخل ايه ده شيد دوقا أنا جوزت وقتها تعمل على عقل. باعتمد بعد العقل كل واحد بزيه فيه. بيش اغلال حيوات ورح المحاولة. حياته, حياته. هو شو شو عايب حياته. طيب علامة حياته. علامة حياته محسو دكتور بيتر. اغلالك مش عالا يتعليه. شوفت لها بقول احيات بسيه. الفلترة اللي مفروقة عليها بسوق الانساء الاولى. محاولة محاولة. ماشي. ودي حمنا نحب بقول كواس كتين جتين بقول دقونة. دايما لما تسمع حد وقت لو انت سمعت حد اتصل بيك قال لك ايه يا دكتور انت تعمل ايه شهر تجيب ها وقت ماي شكرا جربت الحال عايد الضغط في اوقات عايد ارتفعت على المعدل الزياده فعملت احسن كوب من الستيج ده في الاول حاسس ما اعرفش انا لازم بتاع هذا كان لو دي كانت ضغط ولما حصل كذا بس بس دكتور شرط فاهم ده بيعبط بقى الفاشل لا ان كلهم ساعات اقعد على جدا ماشي كويس وتداخل كل الظروف فيها بنحاول نحافظ عليه في صفر دي مشكله الدكتور بيقول لك بقى اللي اسمها ايه تكتب لازم تكون متاكد ان اي اواخس اسهل مثلا الايه الفيلمز زي ما لا بس الاس اس <تصفيق> النيبرز زت دول طبعا بتطوروا وحيث لو سبتها هتنفع فلازم قاعده تكون من في تطورات في الحيوان بطبيعته كمرحله طرش الولاده بيتم طبيعي 16 دي بنسبه 90% الحاله احنا اللي بنفلي وبنشخص فده هو ايه الطفل لازم عند الاعتقاد نسبه 3% من ايه بس كده فده نقص ان الحيوان الجديد حاجه حاجه لما بتطلع لما صح بس هو اول ما حصل ما نقص وحصل ما نقص انا اتخالف اخذت في حاجه لحد توقف ده حاجه بالسكر ممكن جرينيهو والليف فلاشي ان طيب ارجع للخطوه اللي فاتت لازم نطبق هنا ده فده اول حاجه بنعملها في كل حاله ما بتحكمش على ما هوش ليه اسطوك واقول له طيب 2 اكس خليك انا خد حد فرق هو مقصود واديك مثال اصل عكس الباتشر الكساء هو يقول لك اطلع كده ان الباتشر الكساء زي ما تحط الحجم هنا كده ساق 2 طب الباتشر تحط 3 5 لست متاخر انا عشر الجامد ايه 10 دقايق و نص ساعه ونص ما جتش هل انا بعمل حاجه اسمه او جاره او دكتوره انت تعمل ايه خلاص عارف حاجه اولانيه نطير لكل حاله مش طول حاجه تعمل ايه ثاني حط دخل ايدي حوالي بحب برد ثاني ها عشان اطلع انا الجامدين انا ادخل ايدي واحاول اساعد الدم اللي هي ها يطلع في الجنين بك ايه تشاير فانا في الجنين تشاير وشفت الجنين وحاول اشد في مناعه الطلق اشوف الراس واشوف وكل حاجه كل شيء هذا ما هو اسمه تراكشن الشد طب عايزني ايه ثاني نحل كل ايه عامل ايه كده تعمل ايه حاجه عامل ايه كده اعمل ايه اشدري اشوف كله كده ماشي حاول ايه اشد انت عدت شد وانا بحاول اشد بحاول اشد بشد بالظبط عندما تبقى عمد شبير توفيق والتي تبقى صلى حريق أو رأس أو ضغط أو بطن أو رجل خفير فيها توفيق قديس بتسيق لميلة رجل خفير فشل فشل أي سبب نصداد الرأس كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة أي سبب بعد ما أحاول العشق طيب في المساعة مش عمد فيه كانت لو عامل من اوصلكو دي لبغ نبص اتضون. ايه عامل بنبسل ايه? حاجة ملتصن ايه? حاجة ملتصن ايه? قد تكرارك يا مع اوحتش أو قلت حاجة نشو نفعل الشكل. اه اه اه بطنه. اه قرار عليك. اه قد تكرارك لأ. كان لسه صح. الحقوة ما اخوش اه. الحقوة الحقوة ايه? فيصال ان شواطن هاي يدوكم ما بعد السبليان يقول لك ايه الاتفات المهمن جدا. لازم تقفزوا في العوانية. انتكابي تحت اين كانت السري. يعني اقول لها معك السريع. اين كانت مشت تحت اين? حالة الانتكابي تسمح. حالة الانتكابي تسمح. يعني مرتاحش والهم الانتكابي نرى ما عاملين. يعني رفت منتك. وبتوى البطنة. قال لك المفتح بل بص ريت و هارت ريت و تنبريشل و اللي و اللي. حالة بقى اعمل. مفق افتح سريع على السيريال وافتح من هنا ووري بقى اشتغل كده هنا ضحيت بالجمالتين اهو ها ما بتشتغل صح الحالة التفاق بدأت بعيد شيء حاجة وغير. هقول لكي كنت شوية بجيء. اصبح السلي وانه رقم واحد. اه. رقم اتنين. رقم اتنين. اه? ومين. لو جريم. صاحي. صاحي. صاحي. صاحي. يفطط بتاعت السلي. استفدت حقتي. هم موجودة. هم موجودة. هم موجودة. ليه? صاحي. يعني انا ارشاك حالي ارشاك. بتوعب دراحة مشارك بازا كلام. وقال لك بتوعب دراحة مدر. اروي احنا انا عميزي بقولها قصت بس كده ماشي ما بيعتمدش على الدكشن هو بيعتمد نفسه ماشي يجي يقول اول ما قلت حاجه اسحب قص من الجيفر صفر الشد ولا الرحه الجرهه الرحه هو في الحاله دي الجيفر صفر <تصفيق> يجيب شنطه اهو يبقى يعني هتقعد تقول له دوام الساعه جنيه مش شغالين لا افتح في روحك الساعه 3 كل الوقت الجنين وقت الضم خلص ماشي صغة. نعمل كنتون في الصحب ماشي مش عطا كل حاجاتي دراحة بان يكون بس زي هدى في حل جاف حل الأول ده ما يكون قدام تسمح ده ما تسمح وجاني جايف صحي طيب هتقول الحل تسمح وجاني الميت في عملة تنفي الولاد رابع الولاد في عملة تنفي الولاد ماشي والأسف ايه هتا بنعمل ماشي يعني جاني الميت جاني حالي بستوى الوقتي اهيو حاولي تشوف فيها أربع خمس ساعات 15 جنيه إن حالة تضم السابقة ونت تقفلها يقطع يدني ميّ تخيله تخيله يحبني يقطع آآ نجا تحمل رابع اسباحاتها أفضل أو أمبريف اللي انت تحاول تطلع الجنيه من اليوتر تطلع مثل تحاول تقطع تقطع جلالتين بصير حسن مهار الشيء أمبريف المشكلة تدفيد الرص تبير شوية أفضل جت ريك قطع ريك مطمره جانب ايه هيطلع خلاص في الأول. انا اقطع الراس ماشي بعد ما اقطع الراس اه دلوقتي دي 200 حته يعني ما تقطعش حاجه جوه وما تعرفش تطلعها من القلب 200 راس قوي قوي دي في حاجه براصه برده كان في حاجه مشايله كده كده جدا وعايز يجي له مشكله اقطع الراس ماشي اقطع ده بعد ما اقطع الراس هطلع حاجه راسه فين دورتوس نه نصاب gibt terrible خلينا في العزية الاني بدأت ماشي عارف الله ممائم ماشي عارف عبر سني معانو مائم ماشي عارف ت pris abiabiabiabiabiabiabiabiabiibi اه نقول لأ اه انتنقل والا يعني نقول الحالة ينتبخ بقى الحالة من الحالة بقى نعم معايب تيجي الحالة التي تبكتك ونقول آه للأسف ترى للأسف اللي بتعلي الحالة روكي يعني يجلب بقى كل الوقت رو عم نفسه نتبعي وتيجي تحلل بقى عزم لحظة نتبعي اتنح شتنك اتنح شتنك نتبعي ما تحولش ما سريع ما تحولش موثني ما تحولش تلك شك ما تقولها ممكن كان الاندى الفعل مش هقولك جات لي لكن شوف اولا الاهم حاجه الاول ديفرست هاند او اول ايه انت كده مش برده بعد واحد او اثنين او اثنين او فيها او فيها هلا هي عم نودينا المستشفى او نوديها بتاع بقى على خاطر ممكن ممكن يساعدوا بعيد بيجيب حل بتاع القراب القراب بتاعنا يكون حاجه مش هتنفع فنسيبها ممكن ولا نضحها طالما اسمعوا باهتمام كده انك تبدا ما تجيب لو جت اي حاجه تكتب دلوقتي سواء شيل او هو او طبق او كاو تلقى هنا كلها انا كنت كويس جدا وعملت حاجه برضه عكس المزرعه في حياتك او مش هت في مزرعه بيتعمل ايه اسمه كويس جدا جدا ايه في المزرعه هو ايه بي كويس دي المره ده ان شاء الله هنطير يعني نطلع بالهايت بتاعه المزرعه طب 600 جنيه طب 200 جنيه ازاي توقع جنيه ازاي انت حسبها هي الحال ده طيب فلو انت حطيت 300 يتكلم عن شو تكنيش شو بتاع اكبر يعني في نظام ايه في سيرفر حد يعرفه كده بقى سيتنج يعني كل واحد يقول بتاع بس في يعني اقدروا اقعدوا كل واحد 3 جيجا يعني يمسك هوته صح صح ساين ساين ممكن ليه في جوجيه ممكن يعني تريغن لا سيحني لا سيحني انا انا سيحني الكلام ده بتاع بس يعني مش مكمل يعني ايه الانسجه العينه الجنسيه دول عين الانسجه الذكر الرابعه اسمه دولوليد بيقدر ايه فرج ها توليد صح في حاجه واحده هخليها حاجتين ايه يعني أي حيوان هخليه امه والبتاع ده بس حاجه صغيره بنتجمع مع بعض اي حاجه دي اي حاجه افرج شحن او شريت اضغطوا الشحن بحاله في الارض صح؟ لو صح هيجي لي الباور اللي هي الباور في شهر و23 و4 و5 و6 و7 على الاسكاني هيجي بيقول لي اتجاه الباور بتاع المستشفيات مصر سيف جه في حاله مش خالص هو هيجي بيقول يا هتقوم بالعاده دي يشوف جديد يشوف دي صح ولا لا يا اما كذا دي من دايك عرج الاكلخي او عرج استاذ مش كلكه طيب شاء يا عزوزيك بسرق دائما اسمعيني التبريب ببتدي بتنمت وتنمت بيتمت من أول مرحب التفرنطاليزيشن بصفت وضيف في الدرس لذلك مهي بحثة الوبرية لذلك مهي بحثة الوبرية أي حالة يدفت فقط الوبرية كانت تركتها في المنطقة نعشي فاعديوك عن أول مرحب التفرنطاليزيشن which needs us science needs us البريق <تصفيق> نتنام بحثة الوبرية from the الاند اوف للبيوري من اول ما حاول يكون في طريقه خلاص حصل النسي لنلاقي نهايه باكو بيوريال دي كلها هتعمل وقت ولا وقت بس بس ماشي يشمل ايه بقى؟ ن يشمل ايه؟ اكنيز شاء الله ندرس ده كبير نبقى شاء الله ندرس فيه يشمل ايه؟ يشمل احنا هنضغط في الصوره ار تشغل اكسشو ايه؟ اكسشو لازم تعرف كويس جدا على ان في جزات شهر واحد واللي حصل في سيج ثلاثه واي بس تعرفها طب ايه ولو ما عرفتش الثلاثه فاعمل ايه بنظمه فايه الدور في السيج التعليميه طيب في مشكله في حل اي كده مشكله في الجنين او في الماشينه او في البروتساييه بريدنس تلاحظون في, في بينات من البولة في إشارة رابطة أو خمس ونقدروا بكثير من بريدنس أي كانت بريدنس كثير من بعض لا يزال بعض يعني شاء الله على بخلص بكسولوجي أتكش في محاولة كثير من دوست المويت بكسولوجي بقاء بريدنس أي بمشاكل ممكن توايت الدار أو بريدنس بسنين حمد مرشيك طيب أعديتك تسعة توش أو عشر توش أو خمس توش أو أي مكان بموتة ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠� لما البارتيشن لازم تكون عارف الناس الطبيعيه اللي بتمر فيها عمليه التوبيك ولذلك الدكتور كان قال لك عارف ده خالص ضر مهمه جدا الاحداث الطبيعيه اللي في المساحه دي ويجي فرق اكثر ايه اخش على تويت على الباسوش بتاع مين البارتيشن المشاكل بتاع مين او كده يعني تيجي جنه حالات سواء في الدايره فاكرين قصص سايت فاكرين كان اصلا سايكل في الكاتج ايه وفي البيتش ايه ويبقى ايه كل الزغار على هذه الافكار خالص جدا والعاده على الشغل في الطاير على الخصوص معناها ان كل حاجه طبيعي خالص بس هو عاد اتعلق على الطاير وعلى الشغل الحكومات نفس الخساره اللي من شويه وقولها على او حد يسمعك حافظ اي خالص ونسيب الخدمه دي خالص خالص ونقول انت مصمم عشان في كومبلين او في مشكله تحوله لحاله شخصيه حتى همك بتعرف ايه يعني كده إن بس انا عارف كويس جدا ان الفستوجي البور بتاع مين ده البورشه الحقيقه انا مسج في الصيف لما تشرب بنزين ازاي بنزين ازاي الله احسن من البورشه دي بطه يعني مين ده الله اللي هم ده وسهل وتحليل جوده السكر التعليم بريغازي المصهور بتاع مين بريغازي المصهور بتاع مين دايجريشن والسكر المصهور بتاع مين بريغازي المصهور بتاع مين دايجريشن دي بنشاموا دي من الكوب ستاف الحتت دي سطقت مو ما تغطيريش ناو ما عليك دي معنى دي معنى بفاية ولادة طبعية ازاي؟ يعني ايه بتحكم ايه بتحكم على الحالة دية ولادة طبعية انا ما وصلتش لمحاطة ان انا ادخلت سديري انا رفع عليه او ماليش تقول لسدير بقى والروب مفيش فيه اكسرها لتنتقلت انا ما تدخلتش طبعا انا ما تدخلتش ومسيبت الحالة دي بالوحيدة بحيو رفع ما سدير واللي هو الحل 1900 ايه, إيه, إيه في ماشي. عايش تقول لي حتى من الدار نزلت الجانين ويقال الكنتراكشن من الطبيعي ويقول كلها طبعية حصل الدار ماشي يميرات الطباشر. ماشي يعني عزروني كبس بالندار مشكلة خالص. حصل الكنتراكشن طبعي ومشكلة خالص وطلعت كل صح دائما ازاليا انا كنت شخص. في كلها شكوك اشترك اتحكس مورد طبعيين. او احكم عنوان دي مورد طبعيين. اربعيين. اي ثاني. بس انت نزلت على طول بعديها برافو عليك مش مشكله يعني ماشيينه بقى الضغط بيزق بعدي بقى على طول من ضمن الحاجات بتاخده معايا لو المشكله اتحققت عايز كده برضه بتعتبر تحت مشاكل السوفيا تحت العوارض في السوفيا تعمليه وبرضه برافو عليك كده كده ما تحصلش مشاكل للضغط وما بقاش في اندوميتايتس او كله بس كده ده الفيتاسشن شيك ونطبق يعني بجنيه ينزل صاحب وبرده عنه بي تنتظر الله طبعية وشعر طبعية طبعا طبعا لو رفتها معايا كده الجنيه دي اسم بيت ما معتبهاش شوك ما معتبهاش او نزل على اسمه بيرس يعني استيق بيرس يعني بجنيه صاحب وفي حلال بيه او بيه او كمس ديه او على استيق بيرس معايا او نزل المتشوب يعني نزل عمر صغير او نزل اقل من عدد الولاده او نزل حجم صغير ده على ايه هينوز نزل فيه مشكله اب نورمال هرمون جنه افضل مايكس في مشكله في راس في عين في رجلين اي حاجه بتفعلش تبقى ايه وتوقف فزمان كنت الوقته ان توكي مشروع كذا حاجه اول حاجه بتشتي السنه الثانيه احسن الجنين نزل جنين نازل طبيعي معنى في الطبيعي 17 مش بتاع المرز باس مبصدور ها بيدي لتحق مبصدور ما مش في ايه مبصدور باس مبصدور بحقيق ايه ما بدون فتعرف ملعية سلك السوارشة يعني كم سلك السوارشة سلك يعني ايه وزاك سوارشة زاك سلك السوارشة of mature mature white fetus of mature white fetus from the best خلال who is out camillant وزاكي بق ده انت تطبيقا سيز الاسترنال اه مش عارفك اسمها ده دخل او ايه الساده ده تطبيق لو انت عارف الشكل ده هو بسيط لحاله ايه جرين في طبيعي مش مشكله وانا دخلتش لحالياه هو بس خدوني انت دخلت في حاله حتى دخلت في ماشي دخلت في حاله في زيت حتى فتحت ايه السيستم ماشي اعكس الكلام ده هو على التعريف الثاني اسمه يبقى هيتسالوا على السوري يتسالوا على يبقى هيتسالوا ما ريتك استفر سوبر طيب زرار تعرف كده ها عباره اللي زرار ها اوكس يعني اوكس عقد اعقد او زرار قلب ها اوكس يعني اوكس يعني عقد على صفحه صورت فور من بسج يعني بسج نروف افيتس فرم البرس كانت اللام فرم البرس كانت اللام تو من اوتسايد عشان افرقها عن الوثانت اول حاجة اللي ايه نيت اتنيت ناط افعال ايكتب اشي حاجة استننا انترفيس حلو كده دي ايه استنى طبعا الموضوع مش ان شاء الله يعني هو عصب اللي انت تاخده في الكود الله طيب. نتكلم كده في يعني الهستورال صح شكل ايه اللي كانت فيه ايه اللي كانت فيه مشكله ان الجري مش طبيعي بنحك ان احنا ربنا من فترة اللي وقت كل الحياة العائلة أبقلين مشكلة مشكلة إما في فلطة من المائل ستتأكدين كنت ربون مش كنت تلقصها يعني لقصتها عمين كنت ربون ولا كليل لا كنت ربون مش كنت ربون ولا كليل كنت مش كنت مش كنت ربون سيركس مش ربط جايب مش كنت ربون سيكناب كنت ربون سيكناب فالعفضين اشتريها بأي الحال فبزي بتاع ال هو الموضوع الاكثر في البنصر مشطر حدش بيقول ان السوكيا انت في يعني كل حاجه ما بتنفعش ليه سبب واحد لا ميبي فروم ها السبب بتاع الفروم ده وبالتالي في اسباب للسوكيا خاصه في الورك بالذات هذا قصده محاضرتنا بتاعت النهارده ماشي وايه مشاكل اللي بتدي تخلي الحاله بتؤدي للسوكيا والسبب الرئيسي فيها على ضرر الجيني من التالي اضطر هي التا او ايه الفروم والسال بتاع بتاع مش صح لازم اشوف المشكله فين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 عايشين تطلقين سنطين وقلت روحي نعبدي وهي مش عارف عارف نفس الكلام ها؟ قد يكون اللي برسك ناري بالدليل عملي؟ وقد يقول الجنين حال ما بردي بلال إلي يحاول يعبدي؟ هو يعبديش معايير في ايه؟ فيتا موز أو أسباب قصر مجرر ايه لوار بيستوك، فيتا موز، بيستوك مو بتكون حامل مدوم الانين؟ حاول مبين الجنين ونقوم؟ حاول مبين الجنين ونقوم؟ ع اه طريقه في غلوبل فيز زي هي اللي عامله عامل ايه ايه؟ بسكودستوبيا او ايه؟ او ايه؟ ايه؟ اسبابها كانت حاجات يا دم ام يا فيرانين لو انت عندكهم موجودين عق معايا وسلال ما اصلا هي في مشكله بعد شهر عايز انك رزيشن او عدم لوجيتك الحاله خالص جدا جدا دي بسنع على في اول حديث معاكم ودي طبعا ملحوظ يعني سواء في حاجه بتنمي في مزرعه او عند الصاليه اي والله بتعرفوا ان لو واحده عندها حاجه مثلا حاجه كده كل يوم وصايت يعني كل يوم وصايت برضه كده لما اشوف حاجه اصلي لا كمان ساعه بص عليها وراح ايه في حاله ما تطروا على محاليل او في علامات زي ما بنقول الله ساينس ما تروحش ما تركوش المعامله في خلال المفروض نقول لك ايه سوا في او عند اونر البروجز اوبزرفيشن اوف يعني البروجز او السيكس كل يوم انا يعني ممكن يكون حصل رش في الكرسات ونشوف بقى رش في الكرسات معانا في الجريز كل نص ساعه ساعه وريت ده لو حاجه او حصلت الكرسات وبدخل واحد مثلا وحط شوية قرابة على المية ومستقصر يجالين ايه وزن مقاشرة ليه مش كيكتن مش كيكتن مرة اشي تكون حاسمة كروس وزن فشي كو سي جايز معايي؟ ما كل حالة المزرعة عندي عشين تأتيين حالة لديهم ارضا او صبوة او صبوة اصبوع او عشي مطور مصعة حالة كون شوية كمان ساعة و مش كيكتن مرة اشيك؟ بلازكي تكون حاسمة كروس وزن ما تقول ليش لأ انا بحالة دولة بيحصل ايه مشكله في البايت دي مشكله في كله بيقول لا انا معرفش بتقول لي الحاله في خطا طاقيه طول الوقت طب اول حاجه برده لازم تحدف اسمها عشان تعرف تحليه طب يا دكتور مش صح ولا حاجه كده في ايه بالسوفي او هو ايه مشكله مش يا جماعه انتوا تلاحظوا تشوفوا اي اول كده عند العداد طب عادي ناخد انتهاء عنده كل شويه نشوف ايه ونبص على مين ونبص على ده وانت بتقف والكهاز اللي عادتها عمليت بحيات الوحيات كم من حلقة ذاتي وكم من دي التجارب الدكتور او البونر بالحال ده طيب دي بالنسبة ليه؟ دي تعريف بسطولك طيب تعريف تباعد ان شاء الله كان فيه بلطا تعرفينه وبعددوه خطونا هضا بالتفصيل جستيشون بريج هدو؟ هدوه؟ هدوه؟ سوريا عم خدنا خدنا جستيشون بريج بريجان سيبريج نوتي بتاع طيب انت في ده جدا اه في ده انت عارف بس في ده بتاع كنت في دي انا عم باخد شخص مثلا كنت اول ما بسمع بتوقف مثال العيد بتوقف فب اا انا خايف مثلا زيد ان البار ده نص فتره مثلا ايه <تصفيق> يتاعد <متعب> كده ان هو دي مساعة وشهر او بساعة وشهر او بساعة وشهر فجاء الحالات مثلا جموس بقول لهم انت تحملها كاملة على حاجة حاسينها طبعا بالمتيجة ده رأيك متيجة كده يقول لها بالمقع عليها من كده هذا الناطق هذا بعشر دوش شهور بعشر دياب يعني اخار قولي ازاي بعد عشر دوشور وعشر دياب ده حلم في التولي طبعا في التولي زميه انا جموس حاجة طبعا بيضل عشر شهور موس دي جموس بتولي 13 شهر ط كويسي. معايير. فبالتالي معرفت من الرقم او الطيب بتاع رفنان زي. انا فالا لو طور واحد حدى ان اخفروا عن عاد ممكن اعمل اندكشن تابريشن. اه? يعني انا طور مش عارف واحدة ده. وعادة ادي لكسل مستزروف. ادي كورفزيونات قولي يوني يقولي. هو انا بتحارف. معايير. هو من حاجة حول حاجة تركيا حاجة ايه? حاجة فبالتالي يزيكون حاجة ايه? بيتيجي نفس النظار لكي انا ح يوم او تسعة عسبيل. بتجينا الواع من اللي <تصفيق> بتوص وتوصل لخمسة وسبعين يوم. خمسة وسبعين يوم. وبتبدأ على سترة وسبعين يوم. والحركة خالص. وانت ايه? اجيبنا طبعية خالص. اما بنتي حالة بقى واسعة لسي. والتأخي للبالة. حالة كويسة. طبعا حالة كويسة كويسة كويسة. حتى لو زادت يستيشن بريد شوية. والحالة كويسة. والدخلت ناسة بتكسيم السيزون. هتحول ايه هنا? بلسوك. ماشي? مانا اقول لك لازم تكون عادي في رقم كويس كده تبطيب ازياد شغل. ماشي? احضر ايه ازياد شغل. اه تدخل بقى شهرين. وصل الكنيبات. وصل البيت الميت. حصل مشكلة في الابداء. بني اصلاح مطمس على بود. اقول لك اوه اتدخل كنت. اتبعين? اتبعين? اتبعين باشي طبعية بس. بقى بطاقة ادوية او الخلاة تبسرنا في لنسبة ليلة هيحاول ايه ايه على السوق. مانا اعاز تحرك بسشي بريد في كل حيوان وتحرك ان طبعاً كل حيوان عمليه مهمة مهم جداً مش كل واحد يقول لك ده عدد مردوه عشق عدد مردوه مردوه مردوه مردوه ايه بداً في حيوان ماشي؟ فا ايه تعالت بسشي بريد؟ شمع؟ طيب؟ البرجة تلق البطرش من اول فلطرزيش تلقية البرجة يجسم ايه هو هاته؟ البرجة شبريد او لا تحرك ازالي تلقيت نوعاتنا برجانس بعض الأفكار يسألوني مثلاً سنة, أصحاب سنة أصحاب يا دكتور أنت تحمل في الدبه الضيئي في النبلة الضيئي في الأسد الضيئي عشي بس كنا ممكن من من على خطم من المعصر من المعصر ماذا؟ بين البغرة والموسى والإيه والغاصر والبيتش فكنا ممتصرين على راك حاجة كلها ماشي؟ فبهض معنا بعض الأفكار ثلاثة جداً جداً جداً محمولة الإنساناتي وكنات أول مرة المنزير الثانية جميعاً في ع الصلاه وكتب في اكل على محمد بس ايه عايزه انا بس عايد ببعضه بنفسها لازم تحط كويس مد حمل في الكام ده اه اه بس بيقول لي السكور يزيد او تقل عشان دي يعني حاله قا ولد ده مشهور نص شهر ده مشهور 20 يوم طبيعي, طبيعي بس شويه طيب نسحب له 10 15 كيلو طرف شويه طالما ايه مواد ها كل حاجه ايه صاير حاجه طلعت طيب في الضغط كام؟ 100 100 ماشي طيب في الشيل ممكن كام؟ 5 5 ومبالغ الشغل طلعت تستني هو بقى ليه مسؤوليتك ساعيه حسابيه كل 10 شهور جت مره بلاي ستيشن سكشن فور سكشن مره دبل ساعه نص هي ساعه ويكس ساعه ساعه كده تقدر تستني يوم ماشي طيب في الفكر الباقي ده جامد جدا حلو هيجيب لكم يعني انا في مرحله عشان بس الامانه بشكل او لا الدكتور عايزين خدنا فضلنا ان سوق اد طيب التعريف اللي بعد كده التعريف اللي بعد كده 22 الليبر الليبر يعني اللي هو ايه هو ده كده امريكيبيرا اي dicen que 12 butch her can بصوا بيتجيك مو 3 هاي دي تبقى مره تمره انا ثمره ثمره صوتي تاكيد مو زي ما <متحدث> <محتفط> ده. ده كنت بس ايه كده في فوق ماشي تو دي حاجه تقول دي يعني دي دي حاجه ولدت ها دي حاجه ايه يعني ايه نقول توس بقى بطن واحد حاول اللي يكون بريجننس في بريجننس في او في مين جاحده قريب واحد فقط من فتره الحمل بتاعتها اللي محققه فتره الحمل بتاعتها او حاجه زي ال مول توكس كريم البقره فتره جنين طبيعي صداع و... طيب الضغط واحد في <تصفيق> ممكن نديرو حاجه واحده بس خاصه دوتوس لانه دوتوس في اكثر من جنيس دوتوس في في ذا على سبيل المثال والفوق والمير الشيدوك طيب كله تقسم عليه بقى كذا ايميل لو مش كانت خالص انا فيت مو زين ما في تص مو زين ما في تص ايه واللي بيقول و اللي بيجيبها دي مثال الاغاني لو بتكتبين الجول التنين والباتش او حاجه كده طيب, طيب. بتاع بعد كده يعني بيقول ايه ده ايه بيقول ايه استطاله ناتوريش استطاله مريش في الزبادي اف تيزابوليك افتر في بعد الولاده بعد عشان ما نحرك فوزيش معك لا نحرك النسب معك لا نحرك النسب معك لا وضعوية هو إيسا السلي السلي فور زدادة ماشي؟ إن هو إيش اللي فيها إن هو إيش إيه اللي بحي تصفح من يبريني بارك؟ قطر يبريني في كلام سمافة، فطرة النقاة نقاة فطرة النقاة لا لا تصفح بارك الناس هي يستعيد القلب والبعض هل يدرس في حاجه ننشأ بطبيعة الحصولية. زي مكان قام للأولاد. نرلي. نرلي نرلي. as never as before and what to reach sure. يعني في حالة يكون حالة يكون حالة اللي قلت. مثلا تسايد. ينتمت تروس من كدر والفيتام البريل في الجنيه في ستين كيلو ستين كيلو. ماشي? هو عقوم نتخيل حياتي عن ثلاثة كيلو. كيلو. زي ما كانت كاملة معاك ولكن استحالك برد راجعيه زي ما شهر. ماشي? بجد قصدك نورمال از اللي از ريبورت ايه تقريبا تقريبا يعني يعني احتماليه قص الموضوع ده الساعه دفين سامس لو طلعنا عارفين يبقى كده نخلص صح مش لو احنا يبقى نخلص بسرعه لويت صح احنا عارفين لو فضوا عليا قلت لحن كده هوت انتوا عارفين طبعا عارفين طبعا احنا بس طيب اللوحه لوحه هي عباره في صورته ايوه بقولك عليه استنى صورته en el yom. Start from. Second day operation. Add al bàl, eh, ara. Start from. Second day operation. Reach B, yani B. Maximum. Maximum. Gullet, in charge. Second week. End decrease. Fina oi? Steffin. Can I put it on? Fina oi? He? Fina oi? Fina مش كده في, في الاشكال كله ملوش دعايه في الموضوع ده تعالوا تكون على فيديو بس فين في داو ما تعملهوش كل ايه عايز ماشي ماشي طيب حتى تاخد شبكه التفصيل ان لا تبقى <تصفيق> معينه لا كل معين التفصيل لكن عايز اقول لك دي حاجه كنت استعرضها في ان شاء الله المحاضره ان يعني متى جوهينير مثلا احد ابريل 14 hadra que o era o tamanho 10 só lá por baixo daí por o t-shirt bas, tá lá? size, as nearly as before. Huh? <تصفيق> <تصفيق> in which? In which? I'm talking about and psychological changes o'quiotic. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I ببتدي ماشي اكزامبلك اهو قدامك كده بالانجليزي صفحه كام ادي الاستوريشال شيرجيس والبروبلم طب انا باخد تفصيل تعرف ازاي الاكسيل بيتكسر وزي العسل بنكمل ثاني لحاجه ازاي ارسمه ويرجع 2 كيلو طبق احداث مش هبقى بتصور لو محضر التفصيل ازاي بتوصل على الكش حاجه زي كده والحاجه دي يبقى كده اقل فيها احتساب بكتب ماشي لوقت ها عسل انجليزي دي اهم حاجه واحد في الدوكي ايه سنس لكن في مشكله حصلت بعد ما قفلت السنس خالص مشكله دي يعني يعني يعني اي حاجه زي الباي بايه ده سيزاني سيشن عني بوزن لا تعلم بيها او بحق فيه في عام سيزاني سيزاني سيزاني سيزاني سيزاني سيزاني او ربناك نسل ماشي طيب معنى يبطر بطر توليك زينا نفتح البطر نفتح البطر بمو نقول بكتب عجب جدا اه اه خبنز ابدو مين سلكشان سلكشان سلكشاني بكس بوزن اه انك تتركت عبرك يعني ومعن التايم ايج 3 الا تلك الا تلك الله اكبر طباشير يعني بس كده برافو عليك استراكشر فيتاس خلال سلو اوبرينج اوف اوبل كور ان برافو عليك استراكشر فيتاس خلال سلو رو <ợو> اوبننج اوف عبد الله كول اند فرند بتفتح الملف عشان تطلع ليه الجين اللي او عامل ايه اكسشن طيب فيستم يعني يا <أبع> <بقرأ> ولد بتو قطع الجين وراح يقطع الجين و حاجه بعمل قطع فيتاس انسايز نيوسايز دام أو لوج سايت ما موقع خاص هي نازل قد المفيد هو ضغط ها بركز على الشروط التعريف يعني ايه بتقول ده فيت يعني الخصيمه تطق اي ممكن لو سيبت 10 دقايق وشفت الباص بتاع الشورب بينت كله مفيش في ضغط فيه تيجي تحط مثلا الباص في الابريت ما عادش في ضغط بدا لو سيبت 5 ساعات 10 دقايق عارف حاجه ايه قطعش i think of dead or weakly alive fetus. Nashiq, carbon of dead or weakly at fetus into more. Tataric? Small pieces. Small pieces to extract a true piece. Tataric. Tataric. Tataric. Tataric. Tataric. Nashiq, can you show how we set the mouth? What about طيب اخر تعريف تقول لي بتاع خلاص بص هنا ده دول ايه اينرشيا أو أو أو أو دي ترانسشن مش بقولش في تاك يعني كركشن من ضغوط كلمه كيلر معناها كان او ويك او ضعيف او ليه او ضعيف عمليه الكونفكشن دي معايا تبقى ايه اديشن بالاخر ماشي ضعف او عدم قدره بيؤثر على حدوث عمليه الانضغاط اثناء عمليه الضغط بيبقى عليه بقى ايه اديشن عملنا لكم لكن ارجع كده دي الحاله المروض بطلق من الجنين يضع من دور في بطلق، لو كان هناك برسبيل، برس مش هيد؟ لو كان هناك برسبيل، أستمر مش هل يضع بطلق طبعاً فعشكنا حتى لأهمية هذا الموضوع أسماء كثيرة أسماء كثيرة، أسماء كثيرة، بطلق طبعاً أما هذا الوقت هو سكندري، بطلق طبعاً وإذن من المنشاط بطلق طبعاً، هدنوا كثيراً لازم يبقى تتخف معايا كده ان في ضعف في عضلات الرجل شويه في حدين حسب يعني دي في عيله من الريسيبتورز كلها مشترعه الانفانت على البوس احنا بنت نكون موجود وسواء احنا ما نكونش موجود بس الريسيبتورز بتاع مش موجوده في البرايمري العيب من اللي هي الريسيبتورز اللي بتستوي دي في البرايمري شايف شايف حاجه حاجه اولاد و ديفرنت مالامري دهش و سندريه و دهش طب ده هو أول من أول يعني أول أعبش قلت الزنات من الأول؟ من أول يعني لسه أقولي هذا ووجا أولا بنتهالك لسه أقولي هذا وولا بنتهالك لديه مستقبل يعني من حال الناس هنا أن يحصل رشاك فيها الساكع ووجا بصعدي برص أتمنى لولا يتقل مكتش خالص من أول الحال أبداً بلوقت ليك وصالت لكس من جارة ترشاك ووجا في الماضي نفتلكه في لعصة ونفتلكه في لعصة ينسى في لعصة في لعصة لكنه ما فيش خارس عارش في لعصة سموز رلاسة الأول خلال ما ينقل إش أنه عايق خارس يعني العلاجة نكون أساك شوية طيسي كانت لبعن شان هو يعنيك؟ يعني سابق تاني الغدود هو المخلي يعني هو الماء كان بس كان فيه أن تكون <سجيع>. <سجيع>. <صفح> كده يبقى ما يطرش هو اللي يطرش على النقط بزوق عاجي عشان ما يطرش دي بقى نص ساعه برضه مع ساعه خلاص يا اخي ما هي الاشياء اللي بتعملوها؟ ووتس ووتس نيشانز عشان همزه هيطق ورلي ووتس ورلي اوف ديزاين فاشن فروم نو ستار بس افضل طبعا. انا ساكسسيبولك بس اه. يعني انا ساكسيبولك ساكسيبولك. افضل هستري. او في او رايل بتاكش. على ما احكيت بقى. الحالة تنافتلو اذا اضغطوه انا اه ساعة و ساعتين ومعدش اوليك. حاصل روشة اللي كنت نساك يا دكتور. بترجمين كمانت قدامك. وبعد ساعة و ساعتين حالة في عمي الخالص. معاش فيه. وكتب جيدة. انت بابا هنرأت بجي. حانت استوك. حانت استو وقت حالك قول لي انت برنامج استخدام على كام في السكر حاول انزل السكر ها السكر ده حاول انزل ولا اتكلمت فيه حصل قبض قبض قبض 25 رساله لو انت تعبت وجات ليها المستشفى اول برنامج بس كان سكر ده سكر اي طبيعي تعتها تحاول ايه بقى ايه سكر طبيعي لو اي حاجه رقم السكر في شيء في وجود في داء دي كنت الحاله اشكت برشت الكرص بتاع المفضل او عدد قطعه الكباس اول وانا سلامي ساعد انا لاحظت ان في كنسات وبتاعه المايه كان كله وفشل هو يطلع بتاع اسمه باير سيكندري اسلاين كان مين ورث كان هو ثاني او ثاني طيب اول ما روم بينينج اوف عمليه ماشي طب ايه اعلى مفرس عشان تعبره مسافه كبيره اصلا يعني يعني كل دقيقه كده حاله ما يحصلش مرض في الكلى بيني يدخل خالص الضغط الجيوليد عارف الضغط اللي هو الارض مثلا او 10 ايام يعني 10 طول او طوله او بعده وبعده وهي كل يوم في حاجه مش حاجه اقول له لازم الفتره دي كلها بقى حتى طيب بس لازم يكون في حاجه دكشن تيجي تكيدها تشد يوصله في الخط الاول بعدين بقى الموضوع مش يعني باخد الشعور بالفساد نورش وكان ازاي الموضوع مش عارف كويس بتطول على الاول وبعدين بيطلع ورسله بتاع وريه عن قصص وريه بتطلع قصص ال 6 طبعا اول خالص عيط 100 سشن عشان انت بتتعاملش حاجه بص بص جديد وكده ماشي وتخلي كاسه لكن الثاني اللي يكون مش شويه انت انت حاضرك انت شكيت 18 ماشي حصل روش كده نسال ونحاول اجيبه تحضره 203 في اليوتو الثرموستات هو بي بعديه بره المره و274 يصوره الوقت كله هي بتع اقصى ماشي وعشان كده تقول بوست بوستكيसेस معقوله استعب بوست بوستكيसेस اكتر اكتر الاكسات في الطبيعه بصوا بوستكيसेस اكتر في ال بالظبط ان يعني معناها واطي